صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء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 لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ليل وانهارثرا وعلى نيه فلهم اجرهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المث ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى وأحل الله البيع وحرم الربى فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت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 فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمِلِ الْوَلِيُّ فَلْيُمِلِ الْوَلِيُّ بِالْعَدْلِ وَاشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ من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 إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وَأَشِدُ إذَا تَبَ يعَتُمْ وَنَا يُبَ الرَّكَاتِبُ وَل شَحيد وَإِن تَعَلُ فَإِنهُ فُسُوقُم بِكُمْ وَاتَّقُ اللهَّ وَيُعَّمُكُمُ اللهَّ والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربا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 وَإِن تَبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبكُم بِهِ اللَّهُ فَأَمَّا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ يَجْعَلْهُ رَبُّهُ خَلِيفَةً وَأَمَّا مَن يُشَاءُ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ نَاسٌ وَاحِدٌ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ لا لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رسله.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 واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما ذك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 كِتَابٌ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ فِتْنَةٍ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ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 إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْخُسْرَانُ كَدَأ بِآالِ فِي العوونَ والَّذينَ مِ قَبللِهِم كَذَّبُوا بِآياتِناَا فَأَخَذَهُ مُ اللَّهُ بِذُنُ بِهِم وَلَّهُ شَديدُ الععقاد قُلَِّّذينَ قل كَفَروسَةُ غْلَونَ وَتُحشرونَ إلَ جَهَنَّ مَ بِسَل قد كان لكم فِي في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنيل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا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 فَإِنْ حَادُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَّوْ فَإِن مَا عَلَكَ الْ البَلَ وَالَّهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِصْطِ مِنَ النَّاسِ فبشرهم, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أولا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 فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُ مَالِكُ الْمُلْكِ يُؤْتِي الْمُلْكَ مَن يَشَاءُ وَيَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن يَشَاءُ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُجَلِّي اللَّيْلَ فِيهِ اِنَّ هَٰذَا وَتُلِجُّنَ اَرَفِ اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ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 يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن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 نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 لَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِك وَذُرِّيَّتَهَا وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِك وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ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 هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً لدن طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَنَادَتِ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ أن وَله يوبَشّكَ بأَحيا مفَدّق بكَلمَة مَِ الله وَوسَيد حَفًُا وَنَب مِنَو الصَّالِ قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّى ءَايَةً قَالَا آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ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 وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إذ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها ومن المقربين وَيُكَلِّمُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصّالِحِينَ وَلَدْتُ رَبِّي أَنّ مَا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يشاء إِذَا قَبَ أَمْرَغ فَإِنَّمَا يَقُل لَهُكُم فَيَكُون وَيُعَِّمُهُ الْكِتَابَ وَالحِكمَةَ وَتَّرَاتَ وَالْإِن جِيل وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ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 وَمُفَادِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ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 إَِّا مَا ش أَم اللهَّ إِهُ يَعلَمُ الجَههْرَ وَمَا يَخفى وَنُ يَِّرُكَلِلِّ يُسرَ فَذَِّر إِن فَعَتِ الذِكْرَ سََذكَّر مَخشَاء